ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بفتان عظيم يعذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم يُبَيِّنُ الله لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ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 يومئذ يوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُنَّ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَةُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِالطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِالطَّيِّبَاتِ هُلَاء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 إلا ما ظهر منها واليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء أو أبناء أو أبناء بعولته أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني, إخوانهن أو بني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 إنها كوكب دري يُقدّم شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا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 يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما شاء إن الله على كل شيء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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَا يَخْرُجُنَّ نَقُولُ لَا تَقْسِمُوا طَاعَةَ مَعْرُوفٍ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 بعد خوفهم أمنا، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمني يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.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 والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهم نجناح فليس عليهم نجناح أي يضع نثيابه ويرم تبرجات بزينة وأي يستعففن خير له الله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على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 لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ عَلِمَ مَا تَنبُتُ وَمَا تَحْصُدُ وَمَا تَعْلَمُ سِرَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تَكُونُ مِنْ شَيْءٍ عليم